أصحاب الفيل كان أبرهة بن الصباح عاملا للنجاشي ملك الحبشة على اليمن فرأى الناس يتجهزون أيام موسمي الحج والعمرة إلى مكة فبنى كنيسة بصنعاه وكتب إلى النجاشي إني بنيت لك كنيسة لم يبنى مثلها ولست منتهيا حتى أصرف إليها حج العرب فسمع به رجل من بني كنانا فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة فقال أبرهة من الذي اجترأ على هذا قيل رجل من أهل ذلك البيت يعني الكعبة سمع بالذي قلت فحلف أبرهة ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها وكتب إلى النجاشي يخبره بذلك فسأله أن يبعث إليه بفيله وكان له فيل لم يرى مثله عظما وجسما وقوة فبعث به إليه فخرج أبرهة سائرا إلى مكة وأمر بالغارة على نعم الناس فجمع إليه أموال الحرم وأصاب لعبد المطلب مئتي بعير ثم بعث رجلا من حمير إلى أهل مكة فقال أبلغ شريفها أنني لم آت لقتال بل جئت لأهدم البيت فانطلق فقال لعبد المطلب ذلك فقال عبد المطلب ما لنا به يدان سنخلي بينه وبين ما جاء له فإن هذا بيت الله وبيت خليله إبراهيم فإن يمنعه فهو بيته وحرمه وإن يخلي بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به من قوة قال فانطلق معي إلى الملك فقال لأبرهة إن هذا سيد قريش يستأذن عليك وقد جاء غير ناصب لك ولا مخالف لأمرك وأنا أحب أن تأذن له وكان عبد المطلب رجلا جسيما وسيما فلما رآه أبرهة أعظمه وأكرمه وكره أن يجلس معه على سريره وأن يجلس تحته فهبط إلى البصاط فدعاه فأجلسه معه فطلب منه أن يرد عليه مئتي البعير التي أصابها من ماله فقال أبرهة لترجمانه قل له إنك إن كنت أعجبتني حين رأيتك ولقد زهدت فيك قال لما؟ قال جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك وشرفكم وعصمتكم لأهدمه فلم تكلمني فيه وتكلمني في مئتي بعير قال أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك فقال ما كان ليمنعه مني قال فأنت وذاك فأمر بإبله فردت عليه ثم خرج وأخبر قريشا الخبر وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب ويتحرزوا في رؤوس الجبال خوفا عليهم من معرة الجيش ففعلوا وأتى عبد المطلب البيت فأخذ بحلقة الباب وجعل يدعو ربه ثم توجه في بعض تلك الوجوه مع قومه وأصبح أبرهة وقد تهيأ للدخول وعبأ جيشه وهيأ فياله ووجهه إلى الحرم فبرك الفيل فبعثوه فأبى فوجهوه إلى اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل ذلك فصرفوه إلى الحرم فبرك فأرسل الله طيرا من قبل البحر مع كل طائر ثلاثة أحجار حجرين في رجليه وحجرا في منقاره فلما غشية القوم أرسلتها عليهم فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك وليس كل القوم أصابت فخرج البقية هاربين إلى اليمن فماج بعضهم في بعض يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل وبعث الله على أبرهة داء في جسده فجعل التساقط أنامله حتى انتهى إلى صنعاء وهو مثل الفرخ وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم هلك